فان الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمون Inna Allaha 'azza wa jalla arsala rusulahu wa anzala kutuba bidin yata'abudu Allaha minan nas qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih al inna din 'inda Allahi islam wa man yattagi ghayra al-islami dinan salan yuqdal min وهو في الآخرة من القاسرين ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا قطاع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا أرسل الله نبيه بالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص والبراءه من الشرك واهله دين الاسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت له الإسلام دينا الله عز وجل ارتضى لنا الاسلام دينا فهل فهم المسلمون ما هو الإسلام وهل عرف المسلمون دينا كما عرفه السلف الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتابعون لهم باحسان واهل القرون المفضلة الذين فهموا الاسلام فهما صحيحا الاسلام اسوه ونبه دعوه التوحيد الا لله الدين الخالص وما إلا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Famada Uda, wasi الله ila, قولا من الناس على الله بعد الرسل قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال الله عز وجل من تعبد من دون الله عز وجل اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب ولذا ايقنوا وعالم ان لا اله الا الله ستهدم عباده الاصنام ستهدم عباده الاحجار ستهدم عباده النجوم والكرام لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وغير الله فقد عبد بباطل يقول الله عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير فمن الذي صد على كلمه الترحين انهم الكبر والاستكبار كما قال الله عز وجل انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله إلا الله يستكبرون ويقولون انا لا نترك الالهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انبيا صل الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالحق وصدق المرسلين التوحيد جميع الانبياء والمرسلين ولذا قام في السوء كي يصدوا عن دعوته وكي ينفروا عن دينه فبعد أن كانوا يلقبون بالصادق الأمير وهم يعلمون صدق وأمانته وكرم وخلوق كانوا يعلمون شمائل الطيبة الكريمة فالما إلى الطائر طرد عن مكة ولذا أيضا كسرت رباعيته شج وجهه وراسه وهو صابر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من كفار مرايش. do khawaine ila ila And فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من السياسه الشرعية فيه ما يجب على ولاة الامور وما لا اسلام الخرافات لا اسلام الحزبيات لا اسلام الركوع للغاز لا الإسلام الذي جاء به محمد شجر بينهم يحكموك يحكمون ما من, من يحكموه يحكمون رسول الله صلى الله عليه وعلى لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاين الاستجابة أين الاستجابة لسريعة الله ولذلك يجب أن يعلم المسلمون أنه لا طمانينه ولا امن ولا رقا ولا سعى. بتحكيم شريعه رب العالمين وان امر التوحيد أمر عليه قوام هذه الشريعه كما قال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم لا ja في libana كما الذين mi na الذي تريدون dina a تريدون شريعة الله؟ turiduna tankim, لدين ja اسمع اسمع turiduna وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستقلبون في الأرض كما استقلب الذين من قبلكم ولا يمكن أن لهم دينهم الذي طبع لهم ولا يبدلونه من, من بعد قبلكم أمنا ما هو الشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا إحذروا لا تعولوا في امانهم <تصفيق> قال قوم قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولن كنت متخذا من أمتي خليل اتخذت أبا بكر خليلا ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك أحسنت جزاك الله خيرا ألا من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجين كانوا عن ذلك وكان يقول الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور وذكرت من حسن تصاويرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج مرض الموت من اعتقد أن شريعة غير شريعة الإسلام يتحاكم إليها فذاكف ومن اعتقد ايضا ان أن الحكم للشعب وليس الحكم لله ولا لرسوله فإن ذاكف أيوة مقالات الكبر وأن يتحاكموا إلى غير الإسلام كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما ترى من معارف سببها العدول عن الكتاب والسنة كل ما ترى من اضطراب الاحوال ومن عدم كل ما ترى من هذا التفرق والتمزق سببه البدع وعدم لزوم السنه نعم. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم أنت تريد أن ترجعنا إلى زمن الصحابة سترجعون إلى أن تركب الحمير والإبير لا طيب لعندك تريد أن ترجع بنا إلى زمن الصعابة فنركب على الحمير وراء الجمال. لا ليس هذا أريد منك أن تفهم الإسلام كما فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قم يا بني ساسالك أن تفهم أنت تفهم الإسلام كما فهمه ابو بكر الصديق او كما فهمه من يا اخوان ممثل به هم كثير هل ستفهم الاسلام كما فهمه ابو بكر الصديق او كما فهمه رؤوس الجماعات والاحزاب استقاموا كما فهمه ابو بكر الصديق سلبي انت جبارك الله خيرا احسنت يا بني كما فهمه ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف فماذا للقوم كل جماعه اتخذت راسا وكل تنظيم اتخذ اميرا وكل مجموعه تصارع من اجل ان تصل الى الكرسي بالكذب بالدجل بشراء ذمم المهم ان تصل يا قوم لقد وصلتم يوما ما فماذا حصل علينا ان نراجع علينا ان نراجع ديننا فالله فان الله عز وجل ابان لنا الامر كله والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على على مثل البيضاء لينها كنائريه لا يزيه عنا الا هذه اذا اردتم ان تسعدوا فلتسعدوا بالاسلام الصحيح وان تجانبوا البيدع فان البدع ضارب عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هذا تحذير من ان تجانب السنه والله عز وجل يقول وان تطيعوه تهتدوا دل ذلك على, على انكم اذا خالفتم رسول الله فستضلوا ولو كنت مفكرا الجواب، ولو كنت مفكراً سطّاظاً، ولو كنت رئيس جماعة سطّاظاً، ولو كنت فيلسوفاً سطّاظاً، ولو كنت سياسياً محنّكاً سطّاظاً، ولو كنت ديمقراطياً سطّاظاً، سطّاظاً، والوا. وجلبوا الفتن وجلبوا الميحان وجلبوا الشرور كلما اعرضوا عن السنه ضاعوا واضاعوا وكلما رجعوا الى السنه دفع الله عن بلاد الاسلام الشرور انتم تظنون ان ما يحصل من نوع طمأنينة وأن ما سببه سببه التوحيد سببه السنة سببه الصلاة في الأقوال والأعمال فإن الله يدفع يدفع عن بلاد الإسلام الشر بفتية آمنوا بربهم وجدناه هدى يدفع الله عنا السرور كلما خاربنا الشer ifhamu يدفع الله عنا السرور كلما خاربنا البيض يدفع ربنا هكذا وعدنا وَهَلْ يُخِّفُ اللَّهُ الْمِعَانِ فَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أصدق مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَاللَّهُ وأن لو استقاموا على الضريقة لأسخيناهم ما أن غدق وعد ربنا ولو أن أهل القرآن واشتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء الشرك غاية التحذير بل الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذنب الذي لا يغفر الله هو الشرك وبعضهم يظن الشرك هو أهبا اللات والعزه مما الزرق لغير الله تقرب شرك وكذلك أيضا دعاء غير الله شرك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك تحكيم غير شريعه الله وإبدال شريعه الله بقوانين الكفر وإذاحة الشريعة إذاحة تامة أنها لا تصلح لمثل هذا الزمان نريد ديمقراطية الديمقراطية هي ان يحكم الشعب نفسه بنفسه فلا لحكم الله ولا لحكم رسوله فشلت أجيبه سببها. شدر مدر بسببها وأن تتوقع أن عدوك يعطيك ما ينفعك أجيب عدوك يعطيك ما ينفعك عدو عدو يعطيك السعادة يعطيك الطمانينه يعطيك الضغة فاين تريدون فاننا لا نعول على ان يدفع عن الاسلام وعن المسلمين من السلاح والعتاده او من الطائرات والدبابات لا نعول على هذا نعول على قلوب مؤمنه مخلده ونعول على اتباع واحطنوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شياع كل حزب بما لديهم فريا نعوذ على نصرة الله ونصر ننصره بالقباب والأضرحة أذيبه ننصره بالبدع أذيبه ننصره بالتوحيد الخالص ننصره باتباع السنة ننصره بالتمسك بالوحي ننصره بأن نعبد النواجد على السنة قولا وعملا اخلاق كل واحد عنده طريق انتم ما طريقتكم نحن طريقتنا التبليغ والدعوه التبليغ والدعوه شرط الدعوة العلم فهل انتم من اهل العلم قال لا والله انا امس بدات اصلي حياك الله مرحبا فاين تريد الان ساذهب اليه رب سادعوك tak, obiżani, ya bana, tak, obiżani, tak, obiżani, ola ragi, jisa, lini, aż الله rójom, wa, ja, basso, ja, ama, wa, ma, ma, wa, ma, ma, ma, انتشروا في الدنيا، لكنهم هل <تصفيق> دعوا الى الاسلام الذي جاء islam, محمد w لا، دعوا إلى islam, dawaj w ضلالات، خرافات، w islam, هذا w islam, dawaj w islam, تريد w islam, dawaj تريد؟ قال نحن نحب الذكر ذكر ماذا ذكر الله جزاكم الله خيرا هذا طيب وقال ربكم لا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اذكروني اذكركم فهذا طيب الذكر الذي تذكر به هو الذي جاء به محمد قال لا هذا جاء به العيشاوي عساوي هذا وأنت الفكر الذي عندك ما هو قال آت به الجعبري وأنت يا أستاذ قال أنا على الطريقه القادريه وأنت يا أخي قال أما أنا على القادرية وماذا عندكم قال نحن نذكر الله بالدف والطبل نذكر الله بالدف والطبل يعني فرقة موسيقية فرقة موسيقية وأنت ماذا تفعل؟ قال أنا اذكر الله سراصي إيش هذا؟ ما هذا الهرص؟ وما هذه ثقافات العقول؟ نبيكم كان هكذا؟ أبو بكر الصديق كان هكذا؟ I am. Uh... يضر. هذا يصف بقاظ لا يضر هذا يدعو غير الله لا يضر هذا فكره لبراني لا يضر هذا فكره صوفي لا يضر هذه متبرجه لا يضر هذا مجنون لعله يعقل المهم جمعوا من كل حبب وصور لماذا جمعتم هؤلاء الاطيار والأصناع والأشكال قالوا من أجل المعركة معركة ما قالوا معركة سياسية من أجل إذا أنت غنظرنا إذا أنت غنب غنب غلبنا؟, غلبنا فإذا غلبنا وصلنا فإذا وصلنا بعد ذلك سنطبق الشريعه أنتم ما طبقتم الشريعه بأنفسكم ولم تقيموا حكم الله węgiel w usiku. A więc samina, szczeria, pariba, to dawno, ażim. الحكم więc قد pariba, بها النبي الكريم Kadaż kolabi, jandemijon, kari, للزعماء والرؤساء jandemijon, aż kolabi, jandemijon, aż kolabi, jandemijon, لا النبي صلى الله عليه وسلم خط على الارض خطا مستقيم وخط على جنباته خطوطا قصيرا منعرجا ثم قال على كل على راس كل سبيل شيطان يدعو اليه ثم قرا قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السر ستغرق بكم عن سبيل ذلك ووصاكم هذا القران يا قوم. هذا كلام الله هذا مو هذا كلام الله مستقيما كم الصراط واحد صحيح والجماعة كم جماعة ها الجماعة كثيرة هكذا يعني آمن الله بالجماعات الكثيرة هكذا تقول الجماعة واحدة صحيح الصراط واحد وجماعته واحدة من هم هؤلاء الجماعة لو أعجبتك دراما Salami i Judas. Na menu Judy. Feste, Femme. Heli, Anziana. Kim ma on? Bardzo jak من كان على ما مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على دليل, دليل لأن أهل السنة ما عندهم حدثتني جدتي عن عمتي ما عندهم وما عندهم قصص حكايات وما عندهم بطولات الإمام الشهيد وقف أمام الطابوت وحلال وقف أمام كذا وحصل في أفغانستان كذا وتفجرت الدبابه وطال ما ادري ايش ما عندنا عندما قال الله قال رسول قال الصحابه هم اهل هذا الذي عندنا هذا الذي عندما قصص حكايات تستهون بها قلوب المغفلين من الناس فلا Śترقت اليهود. Śترقت. Śترقت. Śترقت. Śترقت. Śترقت. Śترقت. وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين بقرة. هذا هذا نبوء هذه نبوءة علام من علام النمو افترقت الأمم أو ما افترقت؟ افترقت. كل يبدأ يوصل إلى إلى ولا لا تقبلهم لهم طيم أفتم وستفترق قومتي إلى ثلاث وسبعين بقرة. بس هكذا كلها في النار. كله في النار هذا الحديث يجعله ثقافه أو ما ثقافه تقام والقوم لا بأس بالتعبد الأحزاب لا بأس بتعدد الأحصاء لا بأس بتعدد الجماعات لا بأس بتعدد الفرق لا بأس بالتعبد الطوائف حتى صارت الجماعه واحدة جماعات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم يا قوم كلهم في النار إلا واحدة, واحدة. ما أحسن هذا إذن هناك الطائبة المنصورة والجرة النازية هم أتباع من؟ أتباع في القطب هم؟ حسن البنة محمد الياس الكندانوي الجعفريه القادرية ما؟ أتباع من؟ من كان على ما مثل ما انا عليه فاصحابه هل سمعتم ان السلفي يوما دعوا الى اشخاص اجين هل في يوم من الايام دعوا الى اشخاص انما يدعون الى الكتاب وقعوا السنه على ما فهمه السلف الكرام وعلماء اهل السنه هم على ما كان عليه السلف اهون على ما كان عليه السلام ولذلك ليس عندنا مفكر ارشادات المرشد العام ما عندنا مرشد عام ولا عندنا رئيس الحزب ولا عندنا مؤسس التنظيم ولا عندنا خلايا سريه لعل عندكم يا خلايا سريه عندكم ما عندنا هذا الهراء عندنا دعوة طيبه مباركه فهذا السنه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق نشفر على من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فندعوه الى التوحيد الخالص نشفر على من يعبد الله على غير السنه فيقع في بدع وضلالات فندعوه الى السنه نشفر على من وقع في المعاصي والمحرمات فندعوه الى الاستقامه والطاعه نشفق على على حكام ازاقوا الشريعه واستبدلوا الذي وادنا بالذي هو خير فندعوه الى شريعه الله السمحه هذه دعوتنا هذه دعوتنا لا نقتل احدا ولا نروع احدا ولا نقطع راسا عن بدن ولا نرميا احدا من النساء ولا نذيموا ابناء المسلمين نحب لعموم المسلمين الخير حتى من ضل نحب ان يرجع الى الهدى فاذا رجع فواخونا وحب فهمتم شيئا قولوا فهمنا طيب إلى على صف من الأصناف يريد أن يدخل إلى الإسلام السياسة ولذلك تنازل لو قلت له لماذا لا تدعون إلى التوحيد قال لو ندعو إلى التوحيد ينفر عنا وبالتالي سنفقد اعضاء ونحن سندخل معركة سياسية محتاجون إلى عدد من الاعضاء هل هؤلاء سيقيمون دين الله؟ هل هؤلاء سيقيمون الاسلام الذي جاء به محمد؟ هل هؤلاء سيسعد المسلمون من ورائهم؟ لقد اغضب ربهم، لقد اغضب ربهم، لقد تركوا عندي نبيين، اراضي ان يصلوا الى سده الحكم ولا بالشرك المنتشر ولو بالبدع المنتشره ولو بالاسلام الذي قد ضلل المسلمون به اذا اردتم الخير والهدى والطمانينه والامن والامان فدونكم هدي نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم الذين على ما مثل ما انا عليه وأصحابه وفي رواية الجماعة يعني جماعة ايش واحدة جماعة واحدة طيب هذه الجماعة ما أصابها؟ ما كانت على الكتاب والسنة على فهم سلف الامه أو على فهم الشيخ الفلاني أزينه، أزينه، أو على فهم المنظر الفلاني لا، على فهم الزعيم الفلاني لا، على فهم الفيلسوف الفلاني لا، إنما على فهم السلف الكرام رضوان الله عليهم، فالأمر يحتاج من المسلمين. Inni, którzy طريق w هو wypowiedzieć الذي جاء jest to, co jest w stanie wypowiedzieć się, to jest to, co jest w stanie wypowiedzieć się, to jest to, co من, صالح من, الرجال والنساء. من البنين والبنات. إن قائما بالسنة عندنا أعظم من كل ما يسوس يساس ويخطر بدعوة دفع الشر عن بلاد الإسلام إن نقبة صالحه من اهل الصلاح والتوحيد والسنة يدفع الله بها عن هذه البلاد لستم بحاجة إلى خالصة طريق من هنا أو هنا فالكتاب بين ايديكم والسنه بين ايديكم والتاريخ بين ايديكم اقراوا التاريخ اقراوا التاريخ كل كل طريق غير طريق نبينا صلى الله عليه وسلم اورد على الامه الهلاك قاتل وقتال وحرب التي شاهدت فتوحات عظيمه وتوسعا كبيرا وعزا للاسلام والمسلمين الا بالاسلام الصحيح كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابه خير الناس اكمل قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وجل فإذا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقط اهتدوا والقوم اليوم يبعدون عن هذه الطريق ولذا كل واحد منهم اخترع طريقا ومسلكا أطماء أطماء هذا ايماني وهذا إبراني وهذا صوفي وهذا الشراكي وهذا جمع البلاء كله وهكذا كل يصارعون من اجل الحكم ووالله لو رجعوا الى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم لا علم كيف ينصبون ولي الامر لكان الامر على اسرع ما يكون لكنهم عدلوا الى قوانين الغار فلا يزالون يتخبطون على المسلمين جميعا ان يقيموا امر الله وعلى ولاه امر المسلمين نسال الله العظيم ان يوفقهم للحق نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفق ولاه امر المسلمين الى تحكيم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن كان منهم مريدا الخير والهدى اللهم سددهم اللهم سددهم اللهم اعنه اللهم وفقه لخير البلاد والعباد ومن كان يريد شرا للمسلمين وبلادنا اللهم اغفر كيده واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم ابطل كل مخطط شر هذه البلاد اللهم أبطل أبطل كل مخطط شر لهذه البلاد اللهم مكن لآل السنة اللهم مكن لآل السنة اللهم مكن لآل الحق فإننا نرجو إعانتك وتسديدك وإن تنصر الله إن تنصر الله ينصركم ويتبه أقدامكم وكان حقا علينا الله يقول هذا اتخاف بعد هذا فيكم احد خائف؟ ما في احد طيب وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالله هو الذي ينصر اولياءه فلا تعول على شاشات ولا مبابع ولا صواريخ ولا اطاقاشوس هكذا كل هذا لا تعول عليه على ماذا تعول تعول على ايات تحفظها وتقراها بتدبر يدفع الله بها عنك تعول على عن احاديث تحفظها من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الله بها عنك تعول على اثار الصحابه الكرام وتعرف احوالهم وحياتهم وكيف فهم الاسلام يدفع الله بها عنك فعبد الله ربك يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره باسره هذا الله يقول فما بالكم يا قوم اقبلوا على ربكم ووالله فئه قليله موحده كثيرا من الشرور عن هذه البلاد فئة قليلة على سنة صحيحة يدفع الله بها كثيرا من الشر نقول لاعداء الإسلام رويدا رويدا وإن قد فقتم المسلمين بطائرات ومدافع ورشاشات فنحن نعول على الإيمان نعول على الإيمان وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فنحن نعول على الإيمان وعلى التوحيد نعول على سهام الإيمان وسهام التوحيد فهي ستصيب منكم مقتلا فلذا لا تحزن ولا تخاف ان اقمتم دينكم واقمتم سنه نبيكم لا تحزنوا ولا تخافوا اذا كنتم تحاربون الشرك بكل صوره وتحذرون من الشرك والبدع لا تخافوا اذا كانت صلاتكم كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم زكاتكم كما زكى نبينا صلى الله عليه وسلم حجكم كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم امركم بالمعروف ونهيكم بأن المنكر كما كان يأمر نبينا وينهى نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تخافوا لا تخافوا وندعو جميع الحريصين على طمانينه البلاد ولا تأمر شوطا جيشا أجهزة الدولة ندعوها جميعا ندعوها جميعا إلى إقامة أمر الله يسعدهم ويسعد المسلمون يطمئنهم ويطمئن المسلمون ولدى الأرض يسمع لهم ويطاع في المعروف أما إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فهل نخرج عليهم بالرشاشات، بالمدافع بالسكاكين بالعصيب بالاعتقامات بالإضراضات كل عذابة بيننا وبين ولاه الامر النصيحه الصادقه النصيحه الصادقه وان يعانوا على الحق والهدى وبيننا وبينهم دعوات صالحه اللهم وفق ولاه امر المسلمين اللهم وفق ولاه امر المسلمين الى ان يحكموا شريعتك وان يقيموا دينك اللهم احظهم ببطانه الخير Allah ma hafiz الخير اللهم khayr, Allah سوءا rama bilmuslimin soun wa واجعل تدبيره تدميرا al اللهم احفظ tadmira من tadmiran سوء ومكروه اللهم احفظ عموم المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم اهدي ضال المسلمين والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في حديث أنس عند مسلم اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به اللهم ما ماني من امر المسلمين شيئا فشفق عليهم dua يشفق عليه هذا دعاءنا دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلى ولاه الامر قبل ان يبحث عن خارطه الطريق يمينا او شمالا يسال نفسه كيف هو وربه Kejfa هو oksum, نبيه tu هو mnie, وماذا ma سنقف جميعا حكاما ومحكومون بين na mnie, tu na mnie, tu na mnie, tu na mnie, tu na mnie, tu na mnie, tu na ربه, الحاكم سيكلمه ربه. البطانة سيكلمها ربه نحن سيكلمنا ربنا الرعية كلها سيكلمها ربها ماذا ستفعل لو استدعيت إلى ملك لكنت خائفا أوليس كذلك إذا استنعيت إلى ولا ما إذا استنعيت إلى جهات امنيه لكنت خائفا فكيف إذا كان السؤال من رب ماذا ستفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلم ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. فيا سبحان الله. قال: ما يرى من منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أي منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر طقأ وجهه فلا يرى إلا النار. تكت النار ولو تشفقكم. فسبح الله عباد الله واو انتوا الى شريعه ربكم تحكما وتعلموا وهدنا ودعوه على الله على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين